أستاذنك للشاعر حمدان المري. استاذنك بسافر أيام واجيك وانطالت أيام. السفر لا تحاتي حتى ولو طولت ما نيم خليك يلي بدونك وش تسوى حياتي تمر على حاجة فودك وليك عسى عوض ليه مثل مقبلاتي تمر لا حاجة بودعك وليك حسو عوض الأيام في المقبلاتك حتى يدي ما ودهت فارق يديك ساكت وانا اشوف البلا في سكاتي ما شفتني لا رحت منك لكن قبل ما روح ودي يا وصك وانت الوحيد اللي يقدر وصاتي لكن قبل ما روح ودي يا وصك وانت الوحيد اللي يقدر وصاتي لحد سألك وقال لك وين مغليك قل له لوازم لا قضاها بياتي وانطر والنسيان ما نيب ناسك يا راس مالي في الحياة وغناتي وانطر والسلوان ما سالك طيبك معي حتى وانا في صلاتي وانطر والسلوان ما نايا بسالك طيبك معي حتى وانا في صلاتي قلبي وهو قلبي يا فوا صدرك انا يمدايتك عندك وين انا بالمباتي انا وقلبي والغلا ساكن فيك وانت وقلبك والغلا وانت وقلبك والغلا ووسط غلاك مثل الحكم عند الممالك اكبر طموح لك كل امنياتك شفي غيابي اي حاجات تسلك النبع ذا سلاما اذكر اياتي احاول اذكر يا شيان يا طرك واقوله سوا وانا به أحاول احاول اذكر يا شيان يا سوى سواتي شبكه سواتي كني مواضع كل شيء حوالك كني حسب تحسب حذات وفاتك أحب لاني ما قدر أنساك وابك ولا قدر أخليك يلي يتحاتي معنا احبك وما قدرت انسى وخليك يعني بدونك وش تسوى حياتي حصريا على شبكه ملامح